بوك تو يرمدوكوس. تسعة وعشرون تسعة وعشرون رستوراندا بير في المطعم واحد في المطعم واحد ما سبوش مو. هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ من رجاء ediyorum؟ من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. نتافسيه دابلرسنز؟ بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ بير بير من فضلك واحد بيرة. من فضلك واحد بيرة. بير معدن سويا استرم. من فضلك واحد مياه معدنية. من فضلك واحد مي معدنية. بير برتقال سويا استرم. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد عصير برتقال. من فضلك واحد قهوة. من فضلك واحد قهوة. ستلى من فضلك واحد قهوة مع حليب. من فضلك واحد قهوة مع حليب. مع سكر من فضلك. Maşukar min fadılak. Bir çay istiyorum. Min fadılak, çay. çay. Limonlu çay istiyorum. Min fadılak, çay, mağlemon. Min çay, Sütlü çay istiyorum. واحد شاي مع حليب من فضلك واحد شاي مع حليب سيجار نزار ما هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر كولتابلانز وار ما هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم شعلة نار ولاعة؟ هل عندكم شعلة نار؟ تطلع أكسك. ينقصني شوكة. ينقصني شوكة. ينقصني سكين. ينقصني سكين. ك ينقصني ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.